وشر الأمور مهدثاتها وكل محكثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وتثبت عدالة الراوي باشتهاده بالخير الثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول تثبت عدالة الراوي باجتهاده بالخير عدالة الراوي مبسي بس عدالة الباطنة العدالة الباطنة عدالة ظاهرة منها وعدلة باطنة مش منها وبين السر إن شاء الله عدالة ظاهرة وباطنه شيء هذا شيء مسلم به ولم يعرف عنه فسقا يعني أو عدالة ظاهره نزاني كشكل الباب نزاني هو عدالة ظاهرة أما عدالة باطنة هي الإسلام والمعرفته والعلم بعدم الفسق يعني أو فرق كيانا يعني وان العدالة ظاهرة وعادلة باطنة العدالة الظاهرة هي الإسلام وعدم العلم بالمفسق اما عدل هي الاسلام والعلم والعلم بعدم المفسقين بلا <تصفيق> مليرك تثبت وعدالة الرواي باجتهاره بالخير كسب مشهورة بخيرها يعني على سبيل الاستفاضة وانك كمالك في الشافعي كثاودي لمسل دمك يعني أما بااستفاضة أو عندما مشهورة يعني بيسب التعديل هناك بالش باجتهاره بالخير والثناء الجميل عليه كسر بخراب بس هناك خلقية بمشاكل بس يك، وخلكيش استفاضي هي، أما او أو بتعديل الأئمة، أجر تعديلك نبي باستفاضنا نبي خلقش عوامي خلقو خلق بمشاكل بس بين تعديلك، إمامك دوان سين، شن مثلا تعديلك، تعديل او اثنين منهم اجدوان يعني شتعديلي عن كت او تعديلها تعديلي عداله باطنه او واحد على الصحيح يكسش تعديلي كت على الراجع يعني او ايش هالتعديله يكس لائمه ديت تعديلي راويه بكت عليها ثقه والله مرجويه او معدله يعني كسك بيت كصاحب خبره بيت بقى. باب الروات يعني يعني كسك اتياده نبيه امام بيت هل قالن ابي هنا اجنبيه متساهل اجنبيه متساهل نبيه بيت بيته وشيكا تعديلك بلان راسي اقل متساهل اجبه معارض معارضك نبيه اقل متساهل بمعارضي ابو او كاتب تلتو قبول قبولناك اما اقل معارضي ابو توفيقيك تعديلكل او كاتب تعديله ورجهكيليه ولو بروايته عنه في قول قولك شيء على شيء او يكا اجر تعليل شيء نك بس امام يروي يروي عن شخص او اشياء هل بمجرد الروايه عنه او تعديله في قول ولو بروايته في عنه في قول لحاشك شيخ الباني الله وهو قول ضعيف كما سياتي فهو قول ضعيف إمام البخاري رحمه الله لصحيح باب كذا ناوى لسر أو برقيك وثمان أو واحد على الصحيح باب كذا ناوى ناوى باب إذا زكى رجل رجلا كفاه كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه <تصفيق> بابا لا يناوى إذا زكى رجل رجلا كفاه مذهبي إمان بخاري ومذهبي إحنا فكان صريحة لما أسأله على يكسش تعديلي كده بس كسكى صاحبي خبرة بيت كافية استدلالي شي بشي بخاري واستدل له بحديثي ببكرة رضي الله عنه قال أثنا رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا شنجالك أو يود ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه حديثي دوها زارو شصدو شصدو دوها زارو شصدو شصدو فالبشتبو أم رأييك أغياء واحد على الصحيح فعلا أقديك عالم لعلماء جرح وتعديل هاتن توثيق راويه كان كد أو توثيقة أبيتك أبيتا تعديلك بوا رأيك أما روايته عنه في قول تنها روايات أما كيف راجيت أجر عدالة ظاهريها به عدالة ظاهريها به وتشيلب يعني هنيش لبكة روايته شيلها وكبلا خويش شي إيمان بيت أجر إيمان بو روايته ليو كده عدالة ظاهري شيه ابو أو كاتبة حسابك سابقة او كاتا كمستور بيت هنديك العلماء عليهم تعديل أبوي تعديل أبوي وهنديك شغلين هرب مستور ظلام تقبلوا روايته اما اقل عدالي الظاهرين نبو بس الرواية مجرد الروايه او كانت نابت التعديل لحشيك أولي شيخ محمد أحمد محمد شاكر أفرمي وهذا في غيد من استفاض عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل علم وشاعة الثناء عليهم مثل مالك والشافعي والشعق والثودي وابن عيينة وابن مبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحي بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر ويستقامة الأمر أمانا في بيسا فلا يسأل عن عدالتها هؤلاء وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره كسكا مجهول بيت. درنكت بيلاناب خلصا بطلب طلب علم أو في ويسب شيءها أو في يستبع تعديلها. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه، فقال مثل إسحاق يسأل عنه يعني إسحاق ويندم عروف البرسيار في ويسب البرسيار يكتفى بالاستفادة والاشتهار طبعا اشتهارك بشي بيد بطلب بعلم اما كسكية من المسلمين مشهور بالصدقات مشهور بالصيام بالقيام عدالية ظاهرية بس لطلب هيك معروف نية او كي يسبب شي هي كي يسبب تعديلها عدالية ظاهرية عدالي باطنين او كي يسبب توثيقها يعني في سير يعني من من من وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوي مثله فقال مثل اسحاق يسأل عنه وسئل ابن معين عن ابي عبيد القاسم بن سلام مثلي يسال عن ابي عبيد برسياد أبو, ابو عبيد لمن اكلت أبو عبيد يسال عن الناس يعني كيفر سيار كيفر سيار لا خلق فلسيار لا يخلق فلسيار لا لأبو عبيد وقال القاضي أبو بكر الباقلان الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا الشاهد المخبر أو كسير راويه لقر شاية دير كيف يستير بالتزكية والتعديل هيا أقر مشهور نظر بعدالة أقل مشهور من بعدالة واسمها عدالي باطنية يعني خلق بذنك أمانا فسخ وفجوري النية يكون مشهورين بالعدات والرضو وكان أمرهما مشكلا ملتبسا شاهد مخبر خلق الناس ومجوزا فيهما العدالة وغيرها يعني أكريع عادل بن أكريع عادل شنبن أو التعديل والدليل على ذلك والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واجتهاد عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهم, عليهم الكذب والمحابات يعني كسر أقر يكس تعديل بك ياندو تعديل بك حرب لي لوانيا أم تعديل كنت ندري وبيت يعني أم تعديل كنتنا لو شي لبر محابات به. أما تلبي أخوتي بي تعديل يك أما ماذا بي أخوتي بي تعديل يك اللهم كذلك بقى عشكلا درك وتبير بقى فرقش. أن العلم بظهوري سرهما وشتهاري عدالتهما أخوى في النخوص كذلك كالشمس العام والخاصة ناسيت ومشهوري شبه طلب هو لنفسها بقوة ترى حجيناها فالله مكسي قيك كس, كس تعديلكها لنفسها اشتاقها منه لدو كس لواني محابات لواني بلاي دلوية بويا ما باقلاني بما بمدليل عقليا أليد شاهد مخبرك في بيست المتعديل هيا أقر خفي ما بأشكله أما كسي مشهور به بي في بيست قال ابن الصلاة وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدله محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه بقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم ابن صلاح رحمه الله عليه ابن عبد البر تساهلي كدولا للموضوعه ومسامحي كذلك كالله هاركسي مشتغل بالعلم ومعروف بالعناية به فهو عدل أبيتا تزكي بوي هاركسي مشغول بو بعلمه أو تزكي وتعليل بوي محمول أمره على العدالة يعني هو بعاد الحساب كده حتى يتبين جرحه هتادر كويك كذلك تجريحي ائمه لقوله عليه الصلاة والسلام دليله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لهمو نوكاندا نوكان دا كما ركسك دين أمع المهل أقرن أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لهمو خلفي سلفك لهمو جيلك تسبدس ومرانك بعد كل سلف خلف بلام عدولهم وانين كوادش هاكن عدن أمع المهل أميك رث قال يعني ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي يعني وما قاله ابن البر اتساع وتساهل غير مرضي يعني لا يرضى عنه والله أعلم حافظ ابن كثير رشي قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم قال حديثك الصحيح بيت أواء أو الرأي الرأي شبه قوته فعلا أركس مشتغل بعلم أواء تزكيه بوي عليه عدالي تزكيه عدالي تعديل بوي أقرح حديثك الصحيح بل كان ما ذهب إليه قوية ولكن في صحته نظر حديثك الصحيح نيال يا فيه نظر في قبل مقال والأغلب يعني أغلب الظن عدم صحته والله أعلم أقول كذا شيء حافظ من كثير لقى حديث من حيث التصحيح ضعيفة هنا لقى حديثك الصحيح أيضا دلالة عليه بقوة لحاشيرة خمس شوال عتو قال الله فلو صح الحديث أيضا فليس فيه دلالة على مراده هو محقق كايا يا محمد الشاهد نيا قال أقى حديثك الصحيح بهالبرقيتيان فإن العدالة تزكية خاصة ألي عدالة تزكيك تايبة بمعنى نفي الفسق هل أونيك سك عدل وتوارى وأما الرواية فإنها بحاجة إلى أمر زائد وهو الحفظ والضبط فتأمل بلان كلام المؤلف في العدالة لا في قبول الرواية إن قسمه حقيقي جيد جي ني او ايك ايله في صدقينه چونك بحثه بس باس عداليه اثباتي عداليه خني وثيقه ضد في, في, في باس عداله يعني مقبول يعني عدل ضابط بس قولت العدل هل منثوكه ضابطه ضابطني والله فلو صح الحديث أيضا فليس في ذريعة على مراده فإن العدالة تزكية خاص بمعنى في الفسق بعشر وأمر الرواية إنها حاجة لأمر زائد وهو الحفظ والضبط فتأمر فبقسيم مؤلفش مشكلة تانية لتحقيق العدالة أما قول الشيخ أحمد محمد شاكر رأي أشهر طرقه لسر حديثك رواية معان بن رفاع السلمي عن, عن إبراهيم ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة كتابه الكامل والعقيلين في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة وقال إنه لا يعرف إلا به مدار حديثة كلاس المعان وهذا إما مرسل أو معضل أم حديثة إما مرسل أو معضل وإبراهيم الذي أرسله أو أعضله لا يعرف في شيء من العلم غير هذا قاله أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق وقد روى هذا الحديث متصلا من رواية جماعة تنفسي كتريش حديثين رواية كدوة أم إرسال إعضالي تانية من رواية جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة وابي أمامة وكلها ضعيف لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور والله أعلم يعني أو سند مرسلك هاتوا أم سندنيتك ضعيفا أو اندنينك بتوانا أو مرسلتك أو مرسلاء برز كنوابو ويكتب حديثك حسن والبيدة والله أعلم أفاده العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح يعني ما ننقل كذب مختصر فيه لا تكي ورقتون العراقي ورقتون عموما لاحظ شكا وما إلى تصحيحه من المتقدمين الإمام أحمد ومن المتأخرين الحافظ العلاء في بوية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس ونحن في صدد جمع طرقه شيخ الباني لما أرضي أين كان الطرق كان جمعك وتحقيق الكلام عليها إن شاء الله تعالى المهم حديثك حديثك حسن بمجموعة طرق يعني بمجموعة طرق حديثك حسن ومعمول به ظلم حديثك حسن يشبه أو أه حكمه شيء إجمالي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يعني العدول يحملون هذا هذا العلم برام خو حرف ام أمعل ما هلا قريت نابي تشي نابي تعاد الحكمه شيء إجمالي كسانيكش أمعل ما هلا قريت برام عاد لجنين عاد لجنين بريك اشتبعش أنا برا اشتبش يعني لما جالي كبارش لما جالي حديثه بالشنين يا ابو في سخوف نهيا بغان كمالك ك هياك لمده بالعقيده ولا منهج لوشتانه فوبنباته نبته تعديل حديثك حتى صحيح اشبته ها تمامي تمام حديثك هي بون من عالمي وهيا خشي مبتلاها بهند يكشد بفسخ وفجور بلا اوشتان الشكل تعديل تعديل عدالة باطنية تانية اما لسر مسألة عدالة اما لسر ضبط ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا او معنى وعكسه عكسه يعني إن خالف الثقات فليس بضابط إن وافق الثقات لفظا أو معناً فهو ثقة يعني بتبكسي بزاني ثقية شو نزاني يعني الروايات كيف مقارنة كل هذه الروايات ثردة بوا بدركي ضابط والتعديل مقبول من غير ذكر السببي يعني تعديل المجمل والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول يعني بلاي لبلأو لبلأو لبلأو لبلأو أو سبب عن بأس كي كأ كسي كسي أم كسي كتشيا فسيكشاك يعني تو أسباب تعديل زور أبيبي شنشتاك بلاي كاتاشيا حتى بلاي أم كسي كسيكشاك مثلا مسلمان وشيطانيه ونورجاقاو وايكدو وايكدو يعني أأ ذكري سبب زولا بيا المجمل مقبول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا يعني ما مذهبك لما مذهبك لما الجرح مطلقا لا يقبل إلا مفسر يعني معارض بمعارض نبي معارض بمعارض نبي كابو لا يقبل الجرح إلا مفسرا الاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة يكي قالت أو ت أوشت تهواني يكي قالت تهواني يكي قالت في فاسقة يكي بي قالت في فاسق نبي يعني بويه إلا أبيش لواني أوشت لايت هو فسقة لكن سيكثير فسق نبي توبة موع عليد أم شخص صاب ونمناء مجروحة أمث يعني ثقنية كسيكتا أو اشتياكتو باسيكتو توان نيو, نيو فيش فاسقناب قاول له بل اختلاف أسباب الجرح لا يقبل إلا مفسرا فقد يعتقد ذلك الجرح شيئاً مفسقاً في ضعيف جاريحة كباشتياكتو في سقطت ضعيفة ولا يكون كذلك في نفس الأمر لو أنا يخويها أو اشتيا أو عند غيره أو عند غيره بول من لا يأوى توبة فسق زاني وبفسق نازل بفسق نازل مثلاً كسر ديد بيدعى له بيدعى كانك جاء تاونا كانك شتى قكات تو علي أوى شتى فسق أم بتم علي فسق نيل أو كاتا خلاف لا سبب وكان ذي اشترط بيان السبب في الجرح أما ذبيك لما ذايب وتمام ذبي راجيح يجنية شبك الجرحي مجملش والأقليع أقل معارضة ناكده فينسج بذكري سببنا هكذا مالي؟ مالي؟ مالي؟ ها ها ها ها ها أو عند غيري من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له لما تركت حديث فلان لما تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برد ظونٍ، فتركت حديثاً، فأنت ما شابه حديث فلان ورناقيته، إيش في ناقي؟ أشتبيني ما سار قاتريك بوا، بقال يام الخيول التركية، يام الأعجمية غير العربية، يعني عرب بخيلك عربينا بيت، تركي بيعن أعجمي ب بي على برد ظون، كابو تشخ بيت، تش بيقال بيت بوا فيو تبي على الله يركض على الذون فتركت حليفه بو الذون حيواني شيء بوس حيواني حيوان بو شيء حيواني يوانيه يعني هاد تسير شتوك يك الا خواري يمرقش تسير حيوانه فلانه وتدي له سير حيوانه فلانه بيني ما او يعني ثاني خاون شخصية لاش السرحيوان طبعاً أما أما أوى بجرح زنا وخوارين من البراخي جرحين داعب دولا قدرت عنجل السكريج وجه ونير في كل أحوال يعني عندك بما حديث رأذكروته عندك قد نأكله فقال رأيت يركب على بريدون فترك حديثه ومنها أن سئل بعضهم عن حديث لصالح المري فقال ما يصنعه الصالح صالح المري وتت يوم عند يوما عند حماد بن سلم وتت روجك لا حمادي كروي سلماء بس صالح المرري أنكدوا فم حماد يعني كده يعني كده من جرحه والله جرح آية ما كتب يعني وهي لعلماء جرح مثلا خطيب الله شيء وحماد عند ذكره لا يجب رد خبره شافعي رحمة الله حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا جرحي كزي كده تمشى بجرح هيك اجتتي فسئل عن سبب عن سببه وألحى عليه ده كده بسبب جرحك فقال رايته يبون قائما تجدي ما بيوم ذكر وما في ذلك يعني شيء يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه يعني كاتب ميزكا با لا ميزكا اذا ميزكا تتملاشيا وشملدسيا تتملكلو بالاكانيا يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه ايوتيانا قيل هل رأيت رايته قد اصابه الرشاش تانتو بينيتا فذلك كواب كبار انتو بينيتا فعلا ميزة كبشة تسريع وصلها قبل أن يغسل ما أصابه يعني نيوجي كدبي وخش باقناك لبيته وبنته قال لا ولكن أراه سيفعل يعني أظن سيفعل ماذا؟ مبيو ميزة كد؟ يعني ما جرحنيها ما جرحنيها ويلي برهم أسباباني يعني جرح تفسير فلهذا الشرطة بيان السبب في الجرح قال الشيخ أبو عمر وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك فإن لم نكتفي به إن باب كبير في ذلك ابن صلاح أويك الأكتب كان هيا تكتب الجرح وتعديل ده فلان ضعيف فلان متروك يعني بمجملها تفسير شينيها عليه أجر بما رأزي نبينا بدو أي دابق غير إلّا بيسو بكتب دوزينه أو كتاب درجاتي زور لخُمان داخل درجاتي جبر داخل سدّ باب كبير في ذلك. بو إلى بدة من الاكتفاء بالمجمل. مدام أجر معارضنا ذي مجملا يعني جرح مجمل ورجله. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الربة عندنا بذلك. كوكاتع كان بين يمزين كان جيا ناشد توف شكو قمان هم بعد الاسبوع كشكو قمان هم بعد الاسبوع أو, أو هم أوهم الجرح كابو كوابو مثل الصلاحة ويا الجرح المجمل مقبول قلت حفظ بالكثير رجي أما كلام هؤلاء المنتسبين المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب يعني حافظ من كذي ألا قسي جرح تعديلنا نكهم كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشيء منتصبين او كوا لبراء ومختصا بوشيب هو جرح تعديل أما هم كسيك لعلماء بيت قصيها بيلسج جرح تعديلنا لو بيت لو كسيك في قبلاً تجريحي كانت بون من خبرين يباشتك عارفني بشأنك بعلمك لباشتك بسيط شبكات تجريحي فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن يبنون شنك معرفين يبنون علمه وأنجال شارزان وأنجال روشون روشون لمعلمه بشتستولوا دستقيما بمسألةِ بمسألةِ بعلماء، واتصالفهم بالإنصاف أنجمن قتسان من صفر علماء يرحوا تعديل من صفر بالشريكي قشتي، واتصالفهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح قتسان من صفر كقتسان خاوندين خبران قتسانا كان بالصوص وعمش جالكار لا سيما إذا أطبقوا بتعباد أظهرهم يانيق رأيانها بها على تضعيف الرجل على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقه وأمانتهم ونصعهم كسي مختص ماهر سبور رقو لا علم حديث لا علماء جرقوا لا يتخالجه يعني لا يتردد ولا يتجاذبه يعني موافقي كسانى قناك كشيء بيد كسانى كمجروح بد مجرحون ين معدلون صادقًا جاء أمينًا جاء ناصحًا ناتن كسيك بون منا خزمي إخوانا خزمي إخوانا ين ناس راي إخوانا ين كسي إخوانا بلن شيء بلن ثقة أنت امامي ابو أبو داوود إمام أبو داود بقى عبد الله يكري الله كذاب أبو داود علي كري عبد الله مديني بقى وكي الله ضعيف يعني مشتكى أمانته لصدقهم وأمانتهم ونصحه بو يعني لا يتخالجه يعني لا يتجاذبه ولا يتنازعه يعني لبرموقفة لموقفة كان وإلى كانت شک بله که خویانه بشه دیوان اما متمنم یه باشه وی کیگشتی من دجالیش هند یک غلطی انجام داده شده تو وانمای دبرکی شک و لقل لقل احمدی کوی صلاح مصری احمد بن صلاح مصری انجاریک یعنی امامی نسائی شوهر مجلسی احمدی کوی صلاح مصری نیه دریک دوای حموج هالك يعني نسائي هاتوا قصبة كياك قصبة أحمد كوي الصالح مسلك برضه قصة هي ورناكدة كيرشيك لبيني على أبو ورناكدة يعني شندين شل أبوك حمي, حمي لا الله عليه يعني حمدي الله كذبت الله وكذب ابوك علماء نادين دراسي انا معرض مناقشهم لذلك يعني شن جرحني انا او نوي مغفور زور بابتنا هي او انا جيعان اما اصل الجمله والكثره صادقا وامينا وناصحا ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على حاليث أبني شافعي لازل لقسكاني لسر حكمي حديث الله لا يثبته أهل العلم الحديث علماء حديث أم حديثي إثبات ناكل إثبات يعني يقلدهم يكتفي بما حكموا عليه دواء دواهم إثبات ناكل ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك ناكل تفصيله وانا بين يبزان بوشي وانا فلو ما يحذر ينقل ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله ما يعلم لحاشيكات والله اختلفوا في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من ذك... من غير ذكر أسبابهما آية جرح وتعديل والأجريات ببيع أو يكسر وسكان بابس بكرات فشرط بعضهم لقبوله ما ذكر السبب في كل منهما عندي أقول علماء تعديل شرط بسبب غي باسكي وجرح شمل بسبب غي باسكي ويقدر إمكان بيده ما بعشت له كعلم كسك تعديل ياكي فيبل إلى برفلان وفلان وفلان كسر يجرح حكيت هذي أي سبب معارضة بيان نبات جرح ياكي وكان باسكي كجرح الدكرة أسبابه كان علمي كانت باسك ده وكاته أو خلافة دلوزنابي فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح عندما يكتبوني أن تعديل بباس بكري وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه وشرط في الجرح بيان السبب مفصل عندما يكتبوني أن تعديل في باسك ده أما الجرح في وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. أميكا باسكت أمي بن صلاح أمي قبل كدوة والنووي، أوش مشهورة لبين أهل علم، واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل. يعني كانت غلط انا وجرحك هذا از جرح جرحي بذا از بكره ب لابن صلاح قدوه ب رضي اميان دعته بعطوا لي صلاح على هذا بكتب جرح التعديل ماذا كاتب جرح التعديل تشيته فانها في الاغلب لا يذكر فيها سبب الجرح سبب الجرح كتانية والأخذ والاخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح يعني أبي شرطي شرطي تفصيل وتفسير دابني أمور رابع إلا أبي جرحك مفسر به باب جرح داخله شنك الزور بس ما نقول لرجالات لرجالات حديث يعني جرحي شي مجملي يعني هي تفسير جنية وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثا يعني أما جوابك يأتي أقل تفسيرك هذا او اي سر أو جرح كجرح ينكدوى تسق كتفسير هذا وانزاحت عنه الريبة الشك وحصلت الثقة به فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه اما اقر هرب مجمليهات بيت هرب خلق بدوايا اقر رب زين بوشي مجروحة. لكن اگر معارض نبي او صحيح كواب في بيسبة شناك فيجب تفسيرنا وذهب بعضهم الى انه لا يجب ذكر السبب في الجرح او التعديل هل يقول يانا نجرح نتعديلش في بيسبة نيا اذا كان الجارح او المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقادي وفعاله عندك العلماء أنا نتعديل ونجرح في بيسي بشين يسببني تنك الجاري معدل خوي شار زائب الجرح والتعديل خوي باسيناك قال السيوطي في التدريب وهو اختيار القاضي أبي بكر وهو اختيار القاضي بكر ونقله عن الجمهور واختاروه إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبولقيني في محاسن استلاع. ماش متذهب جرح في في ناكا. تعديل في بسية شيناكا في بسية تفسير ناقة لا النت جرح تعديل. واختار شيخ الإسلام يعني بن حجر تفصيلا حسنا. أما قول حافظ بن حجر أوه كا تفصيل فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن بو قيده فإن كان من جرح مجملا كسك مجروح بيد مجملا للا يكون مجروحة مجملا للا يكي شوى موثقة والله من ائمه هذا الشأن لأن لا يكيس النبي يعني مجرح بلا يكيس اعتبار اعتبار بان تجريح وتوثيقي آئمي. آئمي حديث جرح عديث قد وثق أحد من آئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا إلا بجرح كيتيب مفسر بماذا موثقة لأنه قد ثبت له رطبة الثقة شون كاته كالله الثقية أو رطبة الثقية واش أصل الله مصرمانيشا فلا يزحزح عنها إلى إلا بأمر جليل لرتبي الثقيلة ورناقل لرتبي الثقيلة لا ندري إلا بجرحة في مفسر به فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون كمك علماء حديث كسك توثقناك إلا من اعتبر حاله في دينه ثم في حديث إلا دلاسحار كدوى ديني شون ولا حديث جدا شون ونقدوه كما ينبغي أويب في ويستة أنجاق سنتي كدوام لا حاشك الشيخ الباني الله هذا غالبيه أبشرك الشيخ تيجي وعي زورين وعي وإلا فابن حبان ونحوه معروف تساهله نح ابن حبان وعندك وغ... يتجيش لعلماء الحديث هم توثيقي عندك قسيم كدوام كبوش ونية بوش ونية وفس تعرف يعني كدوام كابو، فإن أئمة هذا الشان لا يوثقون إلا من يعتبر حاله في دينه ثم في حديث ونقدوه كما ينبغي. كابو شكن أجر توثيق ابن حبان لسر رأيك هاد معارضين أبو أبى التع... التع... التعديل طلع معارضي هابو نتوقف فيه ونبحث دراسة جرح مفسر هاد مقدمة للسرش لست جرحك يعني شالت الكسري جويه ك لللاي موثقه جا زانراو معتبر اجنه بيت جرح كبير جرحي مش مفسري معتبر جرحي مفسري و معتبر اجنه كنت السبب بكيتيه سابقيه اونيه جرحيك وكلس ان شاء الله يخف جواب وهم ايقظوا الناس فلا ينقض حكم احدهم الا بامر صريح كاتبك عالمك غير بشي باش وإن خلا عن التعديل قبل وإن عن قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف ما, ما يعني أجا تعديلك يعني جرحك تعديل تام تنهى جرحي شيء غير مفسر بو مجمل بو ضران للا يعرفك واذا تشوفو العالمك شار زي أهل حديثة تشوفو والأجلي ولو مجمل جبه لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول مادم تعديل نكلاه مجهولا وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله جالي مادم تلتقناها تباكوا مجهولا مجرحي كشات وتجريحك كدوها كيف يقولون أنه يقولون معارض نية <نيباتي> بتوثيق وقالت تمام قولة زور منصفانية زور دقيقة أو يكا يعني جرح تعديل معارض بيك لابد من تفسير أجر معارض نبون فبسناك بالتفسير بمجملي وليك اما أما تفسير هذا تفسيرك أجر منقوض نبو تفسيرك معتبره تفسيرك مقدم بسرشي فسر التفخّكوا بس أجل تفسيرك إيش منقوض بو يعني يعني الردي رح نيجي أو كاعتبار بتفسيرة كنية بسر شكاشين بسر أصلي تفخّكاشين وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نفط الرجال أما قولي بن ل ل لنزهة هالكويه ناعتي وهو من أهل الاستقراء التام نكسر شارزا لمسألة حديث لعلم حديث ولا علم الرجال ما ذهبي طبعا رأي ذهبي وتيتي لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيقه ضعيف دعا لم كون ابنة وكسيك ضعيف بتوثيقك. اشتوى ما هذا ولا على تضعيف ثقة كسيخوي في الحقيقة ثقة بيت اوانش من تضعيفك اشتوى روينة يعني أي هو من هو ضعيف في حقيقته نكس ك مختلف فيه كسف مختلف فيه إيش تو هيا هيك على ضعيف كلا ثقة كلا إفرا نشفر فلان. أما كسك في حقيقته ضعيف علم ضع يعني ضعفه دعاء بين كوب نوايانش علم كوب نوا يعلمون أنه ضعيف ويوثقونه إيش تو هني إيش تو هرونا ذا علم الحديث فمع نيوانية لم يختلف في واحد عبارة معنى أنه لم يختلف في راو في واحد بل اختلف في كثير من الرواة لكن من هو ضعيف في حقيقته ما علم به أنه ضعيف ما وثقه ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه مذهب النسائي كامية حديثك حديث راويك روايين روايك يعني علماء ترش أنك الدواء حتى يجتمع على تركه يعني هرهميان أقر يقرابن لسريه هو لازمة، هو لازمة تركي، يقرأ ينهي، أجمع على تضعي هذا يترك أما إذا لم يجتمع تركي، فيقبل نخير، يبحث، أما أو مزلقيك على حلبتك ودليرة، يعني لا سرقم قولي هين مشكلة ذي رزبو على حلبى. حشان خوي الله وامنوه ثم بس مانيه والله العبارة كاني كيخوي ده يعني بالتدليل ممكن لا يترك حديث الرجل يعني لا يبدع الرجل حتى يجمع عليه العلماء تاني يعني إذا أهل إذا العلماء أجمعوا على تبديع الرجل يكون مبتدياً لنا أما إذا اختلفوا في تبديع الرجل يكون مبتدعا مبتدياً لا قد يكون مبتدعا وقد لا يكون مبتدعا حديث شوايع. يعني علم يعني أجراريا علماء اتفاقيا كله ستضعيفين ضعيف. أي اتفاقية إنك مختلف أو كانت عبرة شيا عبرة يعني كيانية. بقول ما دام مختلفا إذا ثقه ما دام مختلفا إذا مبتديعني. أو ماذا بيزو خلاص. بالا ما دام مختلفا سيددي لك. دين معارضين جرح تعديل تعديل هي وجرحي شيء جرحي مفسرك يعني بلا بتوثيقه أو كاتا هابو أو كاتا ترجيح أكيد والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينه أدوية تطور علم حديث وبياقيشتني ونسينويو مع يعني جا علمي حديث دسر بدنا مع بدنا مكاني الصورة كاني دركلكا إنك تفصل كي, كي إنسان ضليبي مطمئن وهل, وهل, وهل, وهل هو يعني الجرح المفسر وهل هو المقدم أم أم ه أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي ان أن يكون الجرح حينئذ مفسر بسيء او كذ، أجر جرح وتعديل متعارض من أو كاتا أبي جرح كذي مفسر ب جرح م مجمل ورنائجه. وهل هو يعني الجرح المفسر وهل هو المقدم جرحي مفسر مطلقا مطلقا أو مقدمة أو الترجيح بالكثر أو الأحفر بونمنا دو كسهن ترجيحي دو كسهن توثيقي كسيكي كسيك هاتوا كسيك هاتوا هاتو جرحي شي مفسريه رجل واحد جرحي مفسرية أم جرح مفسري ام يكا بلان بربدو كتوثيقا كالدوان حال مقدمة بوانا اقل هاتبو واحد. اقل امك موثقاء امامك ام مفسر امامني اما احفظ اما احفظني ابراء بحفظة بكثريا يابا تفسيرة. سيش سي تفسيرك مجرح حركة سبيل ولو درجيش لو برسر نبيل لجماريشة لو زعت المبلغ.سي تفسير لكن ينسي كثروه بسي ذلك بس هو يعني الجرح المفسر المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث.علماء ف أصول وعلماء حديث وعلماء فقه وفروع يعني الفقه في أصول الفقه وفروع يعني الفقه وعلم الحديث لهرس علمك مسألة باس أكريد بتابدل أصوله وهي لعلماء الله عبره شيء عبرة هي عبره حفظ كي حفظ طربو ووري كذا شيء والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا جرح مفسر بو مقدم بسشية توثيقه أما بحثي حقيقيه بلان أجر جرح مفسر نشأ عن تعصُّ، نشأ عن سببين ليس به مقبول أو كذا ورناجده كابو أما باس جرح مفسر معتبارك جرح مفسر معتبر مقدم على شيء مقدم على التوثيق والله أعلم الله أن حاشك على شيء حاشا شيخ محمد شاكرنيه شاكره لايمنه بين خوينو سيتي شيني وي كذ ولا ايوا لايمنه اي شاكره اي شاكره باشا اذا اجتمع في الراضي جرح مبين السبب ووتعديل جرح مفسرتها لقاعد تعديلها فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين بعزش ماريشان زيادة ربط شن قصت توثيقا كله بلان قصت لأن مع الجارح زيادة علمهم كجارح علمي بيان سبب كباسي لم يطلع عليها المعدل يعني أو المعدلون ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ضائل حاله. قال لي باشا وايب قال لي أنك سمع عروفة أول شيء هي إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه يعني كانت تجريه كانت كوابو بسك عيد شيء عيدي شي المثبت مقدم على الناف عند التعارض ليه كان توثيقك ليه كان شيئك كان تجريحك علم فيه وقيد الفقهاء ذلك بما اذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ومن موثقك توثيق كذا على من اذانم او سبب كتبه تجريحك، او سبب لا من معلومه لا قال اول شيء كاذانم تتجريحك كي بوان جلى من فقيه كاو السبب نيه او, أو الرزني يا النفي ك اصلا او روايه او بوان بوا نابة كسي شي فاسق بوا نابة كسي شي فلان فلان عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب وحسنت حاله مثلا تو علي فلان كسوايا فلان كسوايا وتوا بوا نمنا كاتي خوي فلان ايشي كدوا يعني دروي كدوا في غير الحديث النبوي لا هذه العلماء حتى كذب في الحديث النبوي تاب يعني يقول لها يقول لها الرواد كذب على شعب مر حديث لكن تاب وحسن توبته والعلماء قبلوا روايته ورشان قدر يعني عوش موضوع خلافي عندك ديان الله المطلقة الحديث كان يقول لها حتى فيش كذيبة كل شي باز او دانا ورناجد عندك قال لنا حديثي هجد ورناجد عقوبة ما دان دريك في الحديث النبوي أنا قالنا ما بعد الكذب بعد التوبة, بعد التوبة ما تميز لك اقبله. بطلع أو أيش دروقة بدروقة أو جرح مفسران شيء أو إذا ذكر الجارح سببا معين الجرح مثلا سبب يقدر الله لبرأ وواع فنفاه المعدل بما يدل يقين على بطان السبب سببك بغطلك في تجريحك قاله السيوطي سبكي الشافعية الله. الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلب الطاعاته على معاصيه ومادحه على ذاميه يعني كسك موثق به ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فالذي جرحه من تعصب المذهبي، مثل تسيج حنفيه يقصد بشافعي، يعني تعصب مذهبي كذي، أكو دائماً معاصر لا قبل معاصرة، يسبش يعرف عالمي ولا فلان نوعاً سيرك بيه فيها، تنقصك، شو بلاهر ما مستاكر كسيك سيرك دائماً معاصروه، من تعصب مذهبي أو منافسة دنيا دنيوية. كما يكون من النظريات وغير ذلك. لكنيبي لرث الرفع والالرفع والتكميل الجرح إذا صدر عن تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح المتردود ولا يؤمن به إلا المطرود يعني كسر المطرود بلا رحمة يخو بواري مش أنت شو أنا أبيتو جرح جل التعصب اللي شو درشة بيني أنا هالوريقي يا منافرية كهادش بياكل حسودية شتيا كهاد بيني أنا خلاف جل بيني أنا ولهذا لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي مالك قول إلى محمد يكون إسحاق ونجله وقولته إنه دجال من الدجالين لما علم أنه صدر من منافرة باهرا، بل حقق أنه حسن الحديث. فعلا السلف خالد محمد كوريسحق لا تعليقات معلقات دعاته. معلقات دعاته و محمد كوريسحق لا سندك بس حدثك حسن لصاحبها زيب وحسن. برضه حديث حسن يعني. بل حقق أنه حسن الحديث واحتجت به أئمة الحديث ولم يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري وقدح الثوري في أبي حنيفة وقدح ابن معين في الثوري ما قدح يعنيه بلا مرد أكثر بلا, بلا مرنية ونظائره كثيرة في كتب الفن شهيرة ومن ثم قالوا لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر جرح المعاصر والله المعاصر ليس على إطلاقه يجي أبى أقتل ليب عبارة واحدة تشتوكه باطلني مطلقا حقيشني مطلقا لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر بلام أقيدي بدني إذا كان بلا حجة إذا كان بلا حجة لأن المعاصرة تفضي غالبا إلى المنافرة يمكن ليك سادم بجيمون منا مشاكل بيننا سي عيني لقال حافظ بن حجرك كتير بكان هاد وش بره اللي ويك ردي يخذناه سيو طيلة دو سخاوية ودو جمع بنا يعني او مجموعة لقالة أو مجموعة لقالة ما كتير بكان يمخيونه واسيله جي سين هلا سليك ردودي أنا سليك والله ما مش عارف لهم أبونا لما يقري قريش بنا معاصره منافر لبيني أنا فتنه كده بيني انا قصيف 33 في الرايده عموما انا